Book two dva its name obitel a ila al jaddu al الجدة هو وهي هو وهي, وهي اوتات الأب, الاب الابو مايكا الام الام, الأم هو وهي هو وهي سين الابن الابن كتشرك الابنة الابنة اون اي هو وهي هو وهي perat al akh al akhu sestra al ukht al ukhtu on e ona huwa wa hiya العم والخال تتك العم والخال العمت والخال اون اي اونا هو وهي هو وهي مي اسمو ابيتل نحن عائلة نحن عائلة. وبيتل نييه مالا. العائلة ليست صغيرة. العائلة ليست صغيرة. وبيتل يي العائلة كبيرة. العائلة كبيرة.